amaniyata azwaj min dunnayn wa min alma'zayn qul ثملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين Aalib necessary, 12 met άvüls, aalib bakars on bun条. Kul ahad lacks üleile oma li Hansimine? أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ka raa ala allahi kadiban liyudillan naasa bighayr i'lmin inna hiya ila ya muharraman ala ta'imin illa an illa an و حن ام لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن كِلٌّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ رَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَّ <اولى> وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا مَاءٌ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَخَّةٌ طَابِعَةٌ ذَلِكَ جَزَينهُُ بِبَيهِمْ وَإِن لَ